بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ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 وَماَا يَخدَعونَ إِلَّا أَنثُسَهُم وَمَا يَشحرُون فِي قُلُ بِهِم نَ رَضُون فَزَادَهُ وَلَهُمْ رَذَابُ أَلمُم بِمَا كَيَكذِبُون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 Nəqliga gerqi cageq rahat poured… Nəqlədiyостən qə favourə cəmin təşədiyiniz – Və qəminelə مَعَكُمْ yaşın نَحْنُ ső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 عُمًى بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ رَّعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ظَلَّ اللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَ أَلَهُم مَ شَْْفِيهِ وَإِذَا أَوْ لَمَ عَلَيهِم قَُوا وَلَْ شَأَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْرِهِمْ وَأَدَ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 ألَا تَجَعَلولِ لللهِ أَ دَدَ وَأَن تُمْ تَعلَمُون وَإِنكُتُمْ فِي رَيْبِ مَِّا نَزَّلنَا عَلَ عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَة مِ مِسِْه ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 كيف تكثرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سماوات, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 أَمْ أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كَنَسْتُمْ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 فأزل لهم عَنْهَا عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 فِيهَا فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آلة رعون وأنتم تنظرون.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 ثُمَّ نَبْعَثُ نَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فِي لَمَّا أَصَلَّنَا وَلَكِن كَانُوا أَنثُ سَهُم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 ف بَدَّ الذيينَ الظَلَمُ قَوولًا ميرَّذِي قلَ لَهُ فَأَن زَلنَا عََّينَ ظَلَمُج زَم مِنَ السمَائِ بِماَا كَوا يَفسُ وإذ استسقى نوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ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 إحْ بقُ مِسرًَا فَإَِّ لَكُمَّا سَألْتُم ضَغُرِبَة عَلَيْهِ مُذَِّّةُ وَمَسْكَنَةُ وَبَا أُ بِغَغبِ مِنَظ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إن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 وَلَ لَا فَلل اللهَّهِ عَلَيكُم غَرَرحمَتُهُ لَكُم تُم مِنَ الْخَاسِرين وَلَ قَدَ عَِمتُمَُّينَعَتَدَ مِنِكُمْ فيِي السَّبَةِ فَقُلناَا لَهُم كُنُوا قرَدَةً خاسئين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 عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدٍ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج كنتم تكتمون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 أفلا تعطلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمجون لا يعلمون الكتاب إلا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به زمنا قليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 və zil qırba, vəlyətəmə, vəlməsəkənin və qoğluu ləni həsəqnə və qəmə vələyəm və azəqəə və qəmə və qəmə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 تُكُمُ اسْرَا تُفَادُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فأَفَكُلمَا جَ أَكُمْ رَسُول بِمَا ل تَو أَنْ فُسُكُمْ استْتَكبرَرتُمْ فَفَيق كَذذَّبَتُمْ وَفَريق تَقُتُلُون فَقَاُ قُل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 Fələmə jəəəhəm məa arasun, kəfəruu bihə, fələmətü alləhə alə ləkəfirin.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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نُّكْرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ق فَلمَ تَقتُنونَ أَم بيا اللههِ منِ قَبنوا إِ كُُ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 قُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Qul bi'əs ma yəmurkum bihī imānukum in kün tüm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 وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَذَّبَ وَاللَّهُ دَخِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ هُوَ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ كَتِه وَرسُنِهِ وَجِئرلَ وَمكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُ للِكَافِرين وَلَقَدَ أَن زَلنَّ إِلَيكَ آياتات بَِّنَات وَمَا يَكفَر بِهَا إِلَّافَاسِ قُ ƏWَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ Bəl əcəsər hüm la yü'minun Ələmə jəəhəm rəsulun min إِلَٰهِي مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم نَّبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِم كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّهُمْ بَأْسٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل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 فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نصاراً تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوهَا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْصٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فقالت اليهود ليست النصارى على شيء فقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَتَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نَعْمَ سَاجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُم فِ الدُّن يَا خِزي لَهُم فيِيآخِرَةِ عَزَابُ النعظم وَلِلَّهِ المَشْرِق وَالنَوْرِبُ فَأَنَ مَا تُولّ فَثََّ وَجَهُ اللهَّ إَِّ اللهَّهَ غاسِعٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ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 والطائفين والعاكفين والركع السجود فإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخير أَلَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَنِيلا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ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 إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ دَنِيُّهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا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 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا تِلْكَ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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ